وخل ل ذات ا أ ك م ا م و ا ل ح ب س و ع ص و النابلسي ر ي ح ا فبأي آ ل ر ك تكذبان م ا ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا م ن مارج فباي أ ي آ ل رَبِّكُمَا تكذبان رَبُّ تُكَذِّبَانَ ل ش ق ن وَرَبُّ المغربين فبأي الاء م غ ر ب فَبِأَيِّ ي ن ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي أ ي آ ل ء ربكما تكذبان خ ر ج م م ن ه الاء اللؤلؤ والمرجان فبأي آ ربكما تكذبان وله ا ل ج و ا ا ل م ش ا ء ا ل ل فبأي ل ا ربكما ل ب ا ن ى و م و ى و ج ه ربك ذو ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ي س أ ل ا م ي ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض ك يوم و في ش أ ن فبأي آلاء ش ر ك م ا تكذبان س ن ف ر ل ك م أ ي ه ا الثقنان ف ب أ ي ه غير ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م ربكما فبأي تكذبان آلاء هذه ن ه ج م ا ل ت ي يكذب ب ه ا ا ل م م ج ر و يطوفون ن ي ب ن ه ا وبين ح م م ي س ن فبأي آ ى ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن و ل م ن خ ا ف مقام ر ب ه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن س ل ا أفنان ب أ ي آلاء ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا ع ي ن ن ا ت ج ر ي ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه م ا م ن كل ف ا ك ه ة ز و ج ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م الهدى تكذبان متكئين ع شركه ب ط ا دعويه غ ي آلاء ربكما تكذبان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 ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان مدهان ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان ا ل ضاقتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما ف ا ك ه ة ونخل ورمان ا آلاء فبأي ربكما ب ك ت ذ فيهن خيرات حسان فباي أ ي ل ربكما حور مقصورات تكذبان ف الاء ربكما تكذبان حور لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ر ب ك م ا تكذبان تبارك ا س م ربك ذي ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م